الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم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 قلوبهم وإذات ليست عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مرتفين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 إذ يغشيكم النعات أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 وَمَن يُعْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلَّا مُتَحَلِّفًا إلَّا قِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدَبَعَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيد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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون ولا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 الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطرون فَتَقُمُونَا تَفَاؤَاكُمْ وَأَيَدُكُمْ بِنَقْرِهِ وَرَزَقَقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الثقل العظيم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 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يفدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان فعلتهم عند البيت إلا مكاء أو تفدية.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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إيمانا تَعْلُوا يُقَاوِلُهُمْ مَا قَدْ سَلَف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 لما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن سبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده يوم الفرقاء يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القفوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَقُولُونَ حِطَّةٌ يُرِيدُونَ كَثِيرًا اللَّهِ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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِن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 ك على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم لا يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كبأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانذر إليهم على سواء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 تطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 سبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ قَطَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاثري يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم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 والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ ٱسْتَأْفَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم